ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمتوه وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة